بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ألي أجرحة إما وثلاث واربا يزيد في الخلق ما يشاء إنا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 هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تغفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس رِنْ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا فَلَا تَغْرُنَكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرُنَكُمُ بِاللَّهِ الغُرُورُ إِن إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم غذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عملي فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن إن الله عليم بما يصنعون والله الذي أرسل العياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور من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 إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عظ فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاد ومن كل تأكلون لحما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 ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأخياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسيع من في القبور إن أنت إلا نبي الناج بالحق رشرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلافها نذير وإن يكذبوا كف قد كذب الذين من قبلهم جاءتهم صنو بالبينات وبالزبور وبالكتاب المُنير ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَدْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ومن الجبال جلد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والذواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباد العلماء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 يَذُوقُونَها يُحَلَّوْنَ فيها مِن أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فيها حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نروب والذين كفروا له النار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور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 وأقسموا بالله جهد أيمن لإن جاء يوم نذير لا يكونن أهدا من إحدى الأمم فلم جاء يوم نذير ما زادهم إلا نفر استكبرا في الأرض ونكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله